عيون واحلى عيون صحيتي لي صحيتي الشوق من غير ما وسافرت لي البلاد يا عيون واحلى عيون صحيتي صحيتي الشوق من غير بتيلي اطر البلاء والله بحب موت وبحب برد تحرقيها قلبي ذاب واحترق يا سكن مفردتي وحياه حبي صدى والله لا حبك مو لا حبك الحوت وعشت تفاصيلك تحت بكا وسكوت لانك الدنيا واللي كوتيف والله لا حبك مو حبيبتي مو انا ليكي اللي انت صوتك عزب وملائكي همس صوتك تحكي تكتروا يعطش روحي نظره عيونك ملهمة انت دوا روحي والله نحبك Wallah da hapik muut Waah hib borti alhut Waahshak tfasilin Dihdopu kawuskut Lakin kiit dunia Wolli yifut Yifut I can't